قول الراوي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات هذا فيه إشارة إلى معنى الكلمة في الاصطلاح الكلمة في الاصطلاح الجملة التامة الكلمة في اللغة تختلف الكلمة في اللغة القول المنفرد فمثلا قام محمد عند, أهل اللغة عند النحاة كلمتان لكن لما يقول الراوي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فإن الكلمة في الشرع هي الجملة الكاملة وكذلك في لغة العرب اصلا قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله الكلمة في لغتهم يعني لغة العرب هي الجملة التامة الجملة الإسمية او الفعلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إن اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وقال إن العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله ثم قال وإن العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله وقال لام المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن لو سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينه عرشه سبحان الله مداد كلماته فقال اربع كلمات مع ان كل كلمه جمله كامله مفيده سبحان الله عدد خلقه هذه سماها كلمه قلت بعدك اربع كلمات قال شيخ الاسلام ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من افواههم يقولون إلا كذبة وقد تكون هذه الكلمة مثلا ان عيسى ولد الله عيسى ابن الله مثلا وكذلك قوله سبحانه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله إذن لا إله إلا الله هذه عدها كلمة معنا جملة كاملة وقوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله وهذه الكلمة أن لا نعبد إلا الله واعتبرها كعدها كلمة، وقوله عن وصية إبراهيم لأولاده في كلمة التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها، لعلهم يرجعون إلى الحق، لعلهم يرجعون لو لو صار عندهم انحراف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ونظائر هذا كثيرة يقول الشيخ سام الثمير رحمه الله ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة فكثير من النحات أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف يظنون هو لغة العرب هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وطبعا ذكر في موضع آخر ذكر قيم رحمه الله في إعلام موقعين قال قد حصل بذلك للمتأخرين اغلاط شديده في فهم النصوص على حال هذا معنى الكلمة في النص الشرعي كلمة الجملة التامة المفيدة والنبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم فيجمع أصول العلم واصول التوحيد ومشاهد ربوبية في جمل قصيرة تامه كاملة فإذا هذا بالنسبة لحديث الحديث الذي مر معنا بالدرس الماضي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي الله أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تهيلي بصره من خلقه الحديث الثاني الذي مر معنا في الدرس الماضي ايضا هو الحديث الطويل الجليل اعظم حديث لاهل الشام رواته كما عرفنا دمشقيون وهذا الحديث حديث من من هو صحابي ها احسنت احسنت ابو ذر الغفاري رضي الله عنه طيب من يرويه عن أبي ذر اسم من هو أبو ادريس الخولاني رحمه الله وكان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. الحديث قدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلاتظلم الحديث وعرفنا ان الظلم نوعان بالنسبه للشخص ما هما ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره طيب وعرفنا ان الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فلا يظلم عز وجل وعرفنا سؤال الله أن في الحديث سؤال الله لأمرين متعلقين بالدنيا وأمرين متعلقين بالدين او بالآخرة ما هي الأربعة ما هي الأربعة ها طلب الهداية وطلب المغفرة هذان امران دينيا والدنيويان الطعام والكساء استكسوني استطعموني استكسوني وله روايات أخرى فيها طلب مزيد من الأشياء لكن هذه الرواية فيها طلب أمرين دينيين الهداية والمغفرة وأمرين دنيويين استطعموني واستكسوني وفيها أن الهداية لا تطلب إلا من الله وأن الله اذا هدى احدا فلا يضل وقد عرفنا ماذا يسأل المصلي ربه اهدنا الصراط المستقيم ويكرر ذلك ولو أن الله هداه فيكون تكون اهدني ثبتني على الهداية وأسألك المزيد منها لو قال واحد طيب إذا كان اهتدينا إذ فائدة نسأل إهدنا الصراط, إهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم واذا اهتدينا نقول اولا لا تأمن على نفسك ولا تغتر ثانيا وبعض من اهتدى ضل ثانيا نريد المزيد من الهداية ثالثا نريد الاستمرار عليها والثبات عليها فالهداية طلب الهداية أن الله يدين ثم لاحظ أن, أن الشيء الذي يهتدى إليه ليس يعني ليس أمرا واحدا يعني إهدنا إلى طريق الحق في الدين يعني يعني اجعلنا موحدين لا تجعلنا مشركين اجعلنا من الذين يعرفونك لا تجعلنا من الملاحدة والملاحدة اجعلنا من أهل الإسلام اجعلنا من أهل السنة لا تجعلنا من أهل بدعة هذه هداية اجعلنا من أهل الطاعة لا تجعلنا من أهل معصية ممكن واحد يكون موحدا لكنه عاصم صاحب كذاء نريد الهداية أيضا الهداية فيها في هداية تتعلق بمور التوحيد في ذات تتعلق بمور الأحكام الشرعية يعني الآن في ناس ما إلى الحق في مسائل تتعلق بالفقه بالحلال والحرام فيظنه مباحا وهو محرم يظنه واجبا وهو مستحبا يظنه أو العكس مثلا اهدنا لاعمال القلوب الآن خلاص احنا الآن كملنا النصاب في الرجاء والخوف والمحبة والإخلاص والحياء والصدق والتوكل كلها كملناها خلاص ما نحتاج إلى مزيد هداية فيها في الأخلاق في الآداب في الفقه والحلال والحرام إذا الهداية أبواب الهداية أبواب فلما يقول اهدنا هداية بعد هداية وزدنا هداية وزدنا علما وتوفيقا وهدى طيب كل أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله وقلنا مثلا من الهداية الهداية الاخلاق اهدني لأحسن الأخلاق لا يأتي لاحسنها إلا أنت كما جاء في رواه مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الدعاء بأربع تجمع خيري الدنيا والآخرة فقال للصحابي علمه قل اللهم إني أسألك الهدى والتقاء والعفافة والغنى الغنى الاستغناء عن خلق مو يعني لا يزوى حصير اصحاب الملايين الغني من استغنى عن غيره خالص لو عنده كفاف الموم عنده ما يكفي ما يضطر يمد يده لاحد عنده ما يكفي عنده ما يكفي هذا اسمه غني من استغنى عن غيره والغنى الحقيقي هي غنى القلب ممكن واحد يكون عنده ملايين الملايين وهلوع ويطمع ويبحث عن المزيد ويلهث وراء الدنيا ولا كأنه عنده شيء الغنى هذا الغنى غنى القلب اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم إذا الهدى هذا في صلاح القلب والعفاف فيه التعفف عن الحرام استعفاف عن سؤال الناس وتتم كذلك بهذه الأشياء القناعة بما أتاه الله ثم الحديث فيه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته بأنواع الرزق المختلفة فاستطعموني أطلب الرزق مني لا يستنكف حي ولا ذو كثرة أن يستطعمني فلو قال واحد هل هذا الحديث يشمل الأغنياء الذين عندهم أكوام الأطعمة مكدسة في مخازنهم وثلاجاتهم ومستودعاتهم ومطابقهم مكدسة هل يشمل حديث استطعموني نعم نعم أطلب الرزق مني ممكن في ليلة تخسر كل شيء صح ولا لا؟ ممكن يحترق كل شيء، ينهب كل شيء في ليلة، في ناس كذا. أمسوا اغنياء أصبحوا فقراء في, في الواقع الذي نعيش فيه، في الشام، في العراق، في اليمن، في ناس كذا فجأة بين يوم وليلة، يوم وليلة. إذا استطعموني، استطعموني. وفي ناس عندهم اطعمه ولا يستطيعون ان ياكلوها عنده عله في صحته في صحته تمنع الاكل فاستطعموني اطعمكم لاحظ البلغه العمليه فقط هو توفير الاكل بس حتى ان يطعم هذا الاكل وكذلك في توجيه للفقراء ان يطلبوا الطعام من الله سبحانه وتعالى فيجعل الاغنياء وغيرهم سببا سببا ما يعلق القلب ما يعلق الفقير قلبه بغني يعلق بالله فالله يسوق إليه الطعام اللباس المال يسوق اليه النقد قد يكون عن طريق غني او غيره قد يجي واحد يعطيه قد يرث ارثا وقد يمن الله عليه بشراكه او بعمل يشتغل فيه بعرق جبينه يعني ما فيه منا من احد او يزرع زرعا المهم الرزق له اسباب فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كثوته الكل محتاج ستر عورته والتنعم بانواع اللباس والزينة ثم لا ننسى لباس التقوى وهو خير لباس ولباس التقوى ذلك خير فلم تطلب من الله الكساء استكتوني أطلب جميع أنواع الكساء. وقوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الاستغفار طلب المغفرة والعبد أحوج شيء إلى ذلك لأنه يخطئ بالليل والنهار لكن الله لم يؤيسناه قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضه السماوات والأرض وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن عمل بهذا الحديث ولا لا استغفروني اغفر لكم عمل به في اليوم الواحد في المجلس الواحد وقال والله إني لا استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة قال وإني لا استغفر الله في اليوم مئة مرة رواية اولى في البخاري والثانية في مسلم هذا الاستغفار يعني طلب المغفرة نوع عظيم من التعبد لدرجة ان العباد لو استغنوا عنه الله يستغني عنهم ويأتي بغيرهم يستغفرون يعني الله يحب هذا يحب من العباد ان يطلب منه المغفره يحب العبد واستغفر لي اغفر لي اغفر لي يغفر لي, لي قد علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قال في الحديث والذي نفسي بيده لو اخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لو كنتم نوعا لا يخطئ لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم حتى يجري ويمضي اسمه الغفار وإلا لو ما كان يغفر لأحد فكيف يعمل اسمه في الواقع الغفار كيف ينطبق كيف ينطبق اسم الغفار ولذلك قال لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم الى هذه الدرجه يعني محبه الله للاستغفار الى هذه الدرجه لانه لو العباد هؤلاء ما يخطئون لخلق الله قوما خصيصا لكي يخطئوا ويستغفروا ليغفر لهم والله يحب ان العباد يستغفروه ويحب ان يغفر سبحانه يحب ان يتجاوز ويمحو الذنب ويستر سبحانه لو بلغت ذنوبك عنان السماء يا ابن ادم عنان السماء العنان هو السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب انك لو اتيتني بقراب الارض قراب يعني ما يقارب الأرض مثل الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها بملئها بمثلها مغفرة روا الترمذي وحديث الحسن فالله غفور رحيم وكريم وقولوا تعالى يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني فيه بيان غنى الله عن خلقه وأنهم لن يضروه شيئا وأنه غني حميد وأن بيده مقاليد الأمور وأنه يسير الأقدار كيف يشاء ويخلق ذلك ثم يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا فالله لا يزيد ما عنده بطاعة خلقه له ولو كان كل ضرر اتقياء على أتقى قلب رجل واحد منهم كما لا ينقص من ملك معصية العاصين ولو كان كلهم فجرة على أفجر قلب واحد منهم فهو الغني بذاته ولو الكمال المطلق ملكه كامل لا نقص فيه لا يضر أحد ولا أحد يزيد الله شيئا ولا أحد ينقص مما عند الله شيء هذه المعاني في العظم الإلهية ينبغي أن تستقر في نفوسنا بل من أسباب لجوء المخلوق إلى الخالق ومن أسباب توجه المخلوق إلى الخالق ومن أسباب عكوفه على ربه هذه المعاني فإذا عظمة الله يشعر بذلك ويؤمن بذلك فيتجه إليه يعلم أنه يغفر يطعم يكسو فيستغفر يسأل ويدعو ولما العبد يعلم أن الله مستغني عن عبادة العباد فيعرف أن العبادة التي يعبدها لمصلحته هو لا لشيء ينتفع به ربه لينا الله لحمه ولا دماغه ليستفيد العبد الله ما هو مستفيد من طاعتنا ابدا وإنما نعبد لمصلحتنا نحن ولذلك ما في معنى المنه. يعني إني أنا أمن عليك بعبادتك فهو يقول أنا مستغن عنك عن عبادتك تمن على الله بيش فتذهب قضية المنة هذه يمنون عليك أن أسلموا لان هذا في سلوك بعض البشر بعض البشر عندهم هذا المعنى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل لا يمن عليكم أن هداكم الإيمان وكذلك تصبح العبادة يعني فيها معنى الافتقار يعني أنا, ما أعبد أنا أعبد مفتقر أنا, أنا بحاجة إليه أنا أعبده لحاجتي أنا محتاج إلى ذي وليس هو محتاج الي فهل ما أعبد عبادة المستغني يعني بعض الناس يعبد كذا عبادة كأنه يعني يعني, يعني كأنه يدي خدمة خدمة مين تخدم من الله مستغني عنك وعن خدمتك فتتصحح العبادة وتتصحح سلوك الإنسان في العبادة إذا استقامت في نفسه هذه المعاني. وأيضاً لما الواحد يستشعر عظمة الله يقبل على الله بالسؤال لأنه هو الآن أمام عظيم. العظيم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. فأعطيت كل إنسان المسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فالواحد لما يستقر عنده هذا المعنى ما يستكثر على الله شيء في الدعاء صح؟ لما يستقر عنده هذا المعنى ما يقول لا يمكن, يمكن يعطيني هذه ما يعطيني هذه يعني أسأل, أسأل أدعي أدري أدري اساله عشر أشياء عشر أشياء كثير أسأل عشر أشياء يمكن ما يعطيني كلها هو يقول لك لو اجتمع العباد كلهم في ساحه واحده وسالوا الله وأعطى كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عنده الا كما ينقص الابره اذا دخلت البحر طلعت ايش نقصت من البحر وهذا مثال للتقريب ولا ما ينقص اذا كان ابتلت قليلا جدا جدا يعني نقص البحر قليل جدا جدا الله ما ينقص عنده شيء ابدا طراقه لهذا المثل للتقريب فقط ما هو مطابقة ترى؟ ما هو مطابقة من التقريب وجاء في الحديث يد الله ملأه لا يغيضها نفقه. ايش يعني لا يغيضها؟ لا ينقصها يعني مهما أعطى يعني أعطى هذا مزارع وأعطى هذا العبيد والإماء وأعطى هذا زوجات وأولاد وأعطى هذا قصور وأعطى هذا مراكب وأعطى هذا ذهباً وفضة ودنانير ودراهم وأعطى هذا غنما وبقراً وإبلاً وأعطى وأعطى وأعطى كل البش... ما ينقص انت أنت لما تروح لواحد من أهل الدنيا تسأله تقول بس مو أ... ك... معقول يعني يا أخي ولذلك يجيك واحد يقول يا أبي الحلال خلي رسالة خلي طلبك منطقي منطقي شلون منطقي يعني. خلي طلبك واقعي خليك عملي لا تقول اعطيني كل هذه يا اخي خلاص بس بس الثلاثه الاولى هذه ما يعطيك كلها ايش تبى تاخذ فلوس تنهبه ما يعطيك شيء الله ما كده. ما في كذا خلاص اطلب كل شيء روح اطلب ماذا تريد بيت ورد زوجة وظيفة فروة مركب اثاث ملابس كل شيء وما في حد يعني ما في سقف المطالب وفوضات الدنيا في الدنيا تكتب مطارب تضع سقف المطارب ما تقدم وظيفة لشركة أطمح أن يكون راسبي ما رح تضع له ثلاثمئة ألف انت تبغى عشرة تحط عشرين خمسة عشر صح؟ تحط خمسة عشرين نزل عشرة يعني في سقف مطارب في سؤال الله ما في سقف مطارب ما دام السؤال صحيحا يعني ما دام انت لا تعتدي في الدعاه ما تقول الله ما اجعلني نبيا خلاص انقطعت النبوه انتهينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء لكن تسال الله مزرعه وقصرا وزوجات واولاد ولذات واطعمه وصحه وعافيه ومراكب وظيفه و... اسأل. اسال انت خسران ايش اسال اسال ولا يهولنك شيء لا يهولنك شيء لا هو هذه, الأحاديث هذه يا إخواني أثر دراسة هذه الأحاديث أحاديث العظمة الإلهية إذا درست بشكل صحيح تغير سلوكنا وعباداتنا ومطالبنا وكلماتنا كل شيء تغير خلاص. طبعا لذلك يد الله ملأة لا يغيضها هذا فقط سحاء الليل والنهار يعني دائمة العطاء أرأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أرأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يعني سواء أعطى ذا القرنين ولا فرعون وقارون يعني سواء أعطى المسلم والكافر وأعطاهم كلهم صح؟ أليس لي ملك مصر وهذه النهار تجري متى أو القرنين وأسيناه من كل شيء سببه من كل شيء سببه فسواء المسلم والكافر او يقول ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده رواه البخاري ومسلم ولذلك قال علي رضي الله وسلم اذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت يعني بعض الناس يسأل كذا على استحياء يقول يمكن ما يعطيني يمكن نص اللي يعطيني يمكن نص ربع يعني يسال هو يعني غير واثق إذا دعا أحدكم فلا يقول الله مغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة كما في الحديث وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء اعطاه لا يتعظم شيء اعطاه لو رحت إلى عظماء الدنيا تقول مثلا أعطيني, أعطيني تريليون يشاء يمكن تغصيها ما بالكلمه يعني تتعاظمه من مطالب تقول اعطني راتبي اعطني بيت وسياره ومليون 1 مليون ما يعني يقول خلك منطقي خلك واقعي ايش تبغى حدد مطالبك انزل نزل شوي نزل نعطيك ثنتين والثالثة. لا الله لا يتعاظم شيء لو فرض أنه شرب عصفور من البحر يعني ما سينقص من البحر الله ما ينقص ما عنده شيء البتة ابدا ما عندكم ينفد وما عند الله باق قال عليه الصلاة والسلام يد الله ملأة ملأة لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة رواب خالي مسلم النقص يدخل على المحدود الثاني. لكن الباقي الغني ما يدخل عليه نقص شوف لاحظ المثل لما ضرب البحر المخيط اذا ادخل البحر البحر بحر يعني مقصود طبعا ضرب المثل لتقريب الافهام لان البحر من اعظم المرئيات في الدنيا لو لو تجي يقولوا واحد هذا شيء دنيوي عظيم يعني في الدنيا كذا هذا في الأرض اكبر حاجه تعرفها في الأرض ايش هي اي يعني فينا يقول لك الفيل حيوانات يقول لأ, لا اكبر اكبر ايش شجره غابه اكبر اكبر ايش في الاخير اكبر شيء البحر البحر محيطات هذه ثلاث اربع العالم اليابس العالم البحر, البحر البحار ثم في شيء يعني طبعا الابره ليش اختيار في الابره في ضرب المثل لانه ثقيله ما يعلق فيها لا يكاد يعلق فيها شيء صح ليش اختار المخيطين ض ضرب المثل ليش اختار البحر واختار المخيط لانه البحر اكبر يمكن اكبر شيء في في الارض يعني نعرفه اكبر مخلوق موجود في الأرض البحر والمخيط صقيل جدا إذا غمسته في البحر وطلعتش إيش راح ينقص يعني فهذا مقصود يعني مقصود المخيط والبحر مقصودة في ضرب المثل حتى الواحد يعني تصل الفكرة بجلاء ووضوح ما ينقص ما عند الله شيء ثم إنما أمر إذا اراد شيئا يقوله كن فيكون يعني ماذا سينقص اذا كان امره يخلق ما يشاء بالكلمه يخلق ما يشاء بالكلمه كن فايش راح ينقص سيزيد فاذا كان هذا عطاؤه وملكه فليش تسال الفقير العاجز اسال الغني الكريم هذا درس اخر يعني من الدروس كلنا أن لا يتعاظم شيء عند سؤال ربك ثانيا أنك توجه بالسؤال له لا إلى الفقير المخلوق مثلك يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أحصيها الله يعني عطونا أسماء لله بمعنى الإحصاء لا مو سريع سريع حساب هذا في الحساب الاحصاء الان ها الآن. قبل يوم القيامه ها المحيط طيب غيره الحفيظ الحسيب الحسيب الحسيب الحفيظ الرقيب الشهيد لقد احصاهم وعدهم عدا يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم اياها فمن وجد خيراً فليحمد الله لأن الخير منه ايش العلاقه بين من وجد خيراً فليحمد الله لأن الخير منه سبحانه الشر سبب ابن آدم كله من الله لكن الشر ما أصابك من سيئة فمن نفسك ما قال من أصاب... ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك هو كل من عند الله لكن الشر الإنسان له سبب بالموضوع هو تسبب فيه من اتباع بهواه ما أصابك من سيئة فمن نفسك لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه في الدنيا نحن مأمورين باتباع شرعه وإذا صار يعني شيء من السوء نلوم أنفسنا نرجع إليه باللوم فالآخرة من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما ينفع اللوم يومئذ فهم يلومون أنفسهم لكن لا ينفع اللوم فكانه يقول اذا اردت لوما ينفع فالان في الدنيا الان النفس اللوامه هذه تلوم نفسها على الشر فتتوب تلوم على ما يحصل منها من السوء فتأوب هذا اللوم الذي ينفع اما في الاخره خلاص فات الاوان فات الاوان خلاص اذا الحديث التالي وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى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 هذا الدعاء والذكر أحد الأدعية والأذكار التي تقال قبل عند النوم، وهو دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يحفظه ويحافظ عليه، وأن يقوله عند عندما يأوي إلى فراشه، وهو مشتمل على توسلات عظيمة إلى الله تعالى بربوبيته. رب السماوات والأرضين السبع والعرش العظيم وكذلك توسل إليه بإنزاله لكلامه ووحيه المبين وتوسل إليه باحاطته بالإنسان وعنايته وحفظه له وتوسل إليه بأسماء عظيمة له عز وجل ومن اللطائف في ترتيب هذه التوسلات أنه والسلام بدأ بقوله اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم يعني خالقها ومالكها ومدبر أمورها وودعها ومجدها من العدم وقد خصف هذه الموجودات المخلوقات لعظمها واتساعها وكبرها وكثرت ما فيها من الآيات الدالات البيانات والدلالات الباهرة على عظيم مبدعها وقوة فاطلها وقدرة خالقها سبحانه وتعالى بعد ما بدأ بهذه الأشياء الكبيرة قال ربنا ورب كل شيء الصغير والكبير والدقيق والجليل والعظيم والعقير رب كل شيء فيكون هذا تعميم بعد التخصيص بدأ بالمخلوقات الكبيرة ثم قال ربنا ورب كل شيء لألا يظن ان الربوبيه خاصة بالأشياء الكبيرة كل شيء فالسماء مخلوق عظيم ولذلك أقسم الله به والله يقسم بما شاء من مخلوقاته لكن لا يقسم إلا بعظيم فلم يقسم مثلا ربنا بالبعوضة مثلا ولا بالعنكبوت لكن أقسم بالسماء والسماء وما بناها لأن فيها من بديع خلقه أشياء تحير الألباب وفيها من حسن بنائها وكمالها وعلوها وسعتها واستدارتها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها وأفلاكها ومقاديرها واشكالها ومشارقها ومغاربها كواكب يعني متقنة الصنع عالية بغير عمد ترونها رفع سمكها فسواها وجعلت لها زينة, زينة الكواكب إن زينا السماء بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وعلامات وبالنجم هم يهتدون و. السماء بينيناها بايد وانا لموسعون أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفيها آيات لأولي الالباب والأرض وعاد بين السماء والأرض من الموجودات والمخلوقات والهواء قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفي وفيها ذكر السماء يعني السماء مذكورة في أكثر, أكثر سور القرآن إما اخبارا عن عظمها واتساعها أو إقساماً بها أو دعاء للنظر فيها وفي آياتها والاستدلال على عظم بانيها ورافعها وحسن خلقها وجمالها وبهائها وزينتها وكل هذا يستدل به على الخالق سبحانه يعني من, من اين اتى كل هذا كل هذا الخلق البديع من اين اتى من اين اتى يعني يعني ما في موجد يعني ما في يعني يا ايها الملاحده يعني اخجلوا يعني استحوا يعني يا ايها الملاحده هذا من وين من اين اتت كل هذه الاشياء كواكب شمس قمر عجائب وكذلك الارض مخلوق عجيب الله سبحانه وتعالى مهده وبسطه ودحاها واخرج منها ماءها ومرعاها وبث فيها من كل دابه وأعد السكن للساكن قبل أن يخلق الساكن خلق السكن من جعل الارض قرارا جعل خلالها انهارا جعلها رواسياً وجعل بين البحرين حاجزا مع الله الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وإلى الأرض كيف سطحت فالله واحد في ملكه خالق لكل هذه الأشياء رب كل المخلوقات يا أيها الملاحدة الذين تجحدونه وتنكرونه ما فيكم عقل ما فيكم رشد ما تهتدون ما تعقلون لا تعلمون ما لكم كيف تحكمون والحديث فيه ذكر العرش العظيم إنه رب السماوات ورب العرش العظيم كان الله لم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض قال البخاري مرة معنا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فالعرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض والكرسي موضع قدمي الرب مثل بالنسبة للعرش مثل حلقة القيت في صحراء والسماوات السبع والأرض وما فيها بالنسبة للكرسي مثل حلقة ألقيت في صحراء السماوات السبع والأرض وما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء فايش يطلعوا لخلق هذول كلهم بالنسبه لله ويجي واحد يقول لك يعني كيف هو فوق ونحن كذا وطيب اللي من هالجهه شيء. اصلا انت لما تفكر في حديث اذا تبغى جواب على هالكلام اللي يجي واحد يقول يعني هذه كره الارضيه يعني الله فوق طيب من الجهه هذه كيف يكون طيب هذا ما يعني لو يعقل اصلا ما تجي ما يجي السؤال يعني هو هو لأنه يروح يمثل لك يقول لك طب العرش طيب طيب يعني هو هذه الأرض وهو هنا طب الناس اللي هنا كوفي سي هنا نحنا هنا وهذول تحت طب هو فوق وتحت هذول والأ فوق هذول يا مسكين السماء السماء الأرض هذه بالنسبة لكواكب بالنسبة لمجموعة الشمسية كم حجمها مجموعة الشمسية بالنسبة لباقي المجموعات كم حجمها مجموعات كلها الشمسية بالنسبة للسماء كم حجمها؟ السماوات السموات السبعة كلها مو السماء السابعة الأولى السبعة كلها وسكانها والملائكة اللي فيها والأبواب والسمكها والمسافة من كل سماء إلى سماء والأرض وما فيها والسبع أراضين كلها بالنسبة لكرسي موضع الكرسي مثل حلقة في صحراء والكرسي بالنسبة للعرش مثل حلقة في صحراء. والكرسي والعرش بالنسبه لله ايش يطلع بس اتكلم عن ايش يعني يعني مثل واحد اخذ هباءه كذا هباءه كذا بعد يقول لك فوقه وتحته من هالجهه ويا اخي هذول خلق بالنسبه لله ما يطلعوا هباءه وتجي تقول من هنا يطلعوا من تحت من فوق مسكينه يعني ما قدر كل المشكله وما قدر الله حق قدره يعني لو فكرت فعلا فساد تصورات الناس وفساد عقائدهم وفساد عقائدهم يعني فساد فساد يعني موقفه من رب العالمين كل مشكلتهم وما قدر الله قدر حتى الذلوب المعاصي ما يعني كذا يبغى يحس يعني يقول من هنا وتحتهم يجيب لك و... طيب السبع ليلة القدر نحن هنا تكون الليلة نصف الليلة الاخر طيب هنا الآخر في لي... الحال تتكلم انت على و... ولا احنا مو ذرة يعني ولا ذرة احنا بالنسبة لله و... وسع كرسيه السماوات والأرض أحاط وشمل الكرسي كيف العرش <تصفيق> وقد جاءني من عباس رضي الله عنه والكرسي موضع القدمين رواب الخزيمة والحاكم وهو حديث صحيح موقوفا والعرش أكبر من الكرسي ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فله وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لعظم هذه المخلوقات ثم قال ربنا ورب كل شيء تعميم بعد تخصيص لئلا يظن ان الامر مختص بما ذكر ثم قال فالق الحب والنوى الحين فلق الحبه وفلق النوى هذا مظهر من مظاهر الربوبيه مظهر من مظاهر القدره الالهيه مثال على القدره الالهيه انه يفلق الحبه ويفلق النوى يفرق الحبة وتخرج النبتة، يفلق يفرق النوا و تخرج الشجرة، فارق الحب والنوا، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ من ينبته؟ من اللي يفلق الحبة؟ الفلاح اللي روح يفرقه بيده كذا ويطلع منها ال اللي يخضور اللي يخضور يطلع هو هذا؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون الله ينبته هو الذي انبته <تصفيق> فالق الحب والنوى من الفلق يعني الشق فيشقها سبحانه ليخرج شجرها ونبتها وثمرها فالنباتات اما اشجار اصلها النوى او زرع اصلها الحب ليش قال فالق الحب والنوى؟ لأنهما نوعان. إما أشجار أصلها نوات مثل النخل والمشمش، و... وإما زروع أصلها ايش؟ حبوب حبة، شعير، قمح، ذرة. فتخرج بنا الزروع والأشجار العظيمة. هذه من آيات الباهره إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون سواء قلت نخله ولا سنبله كلها هذه من النوى وهذه من الحبه لا يعجزه شيء في التوسلات في هذا الحديث الداله يعني اشياء يتوسل باشياء داله على عظمتهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء وفارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان هذا يعني هذه النعمة العظيمة وهذه الكتب العظيمة أعظم كتب الله هذه توراة والإنجيل والفرقان هذه مشتمل على هداية الناس وسعاده الناس والأحكام اللازمة لإصلاح حياة الناس وجعل العدل فيها وتمشي بالقسطاس والصراط المستقيم تأمل قوله رب في الأرض والعرش السماوات والأرض والعرش والحب والنوى فالق والتوراة والإنجيل والقرآن فرقان منزل فصار عندنا رب وفالق ومنزل بحسب الأشياء التي أضيفت إلى كل كلمة توسل إلى الله بربوبيته السماوات السبع والأراضين السبع والعرش العظيم وبإنباته لطعام الناس والحيوان وإنزال الكلام المبين طيب هذه كلها ماذا يريد من وراء حشدها في هذا الذكر؟ الاستعاذة من شر كل ذي شر الله آخذ بناصيته وهذا بالحقيقة درس عظيم لنا في حسن الدعاء وحسن الذكر وحسن اختيار الكلمات اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت اخذ بناصيه الاعداء اعداء الدين أعداؤنا انت اخذ بناصيه السحره والمشعوذين انت اخذ بناصيه الحيات والعقارب انت اخذ بناص كل ذي شر فاذا ذكر توسلات الخالق الفالق المنزل اخذ بكل شيء بناصيه كل شيء فهذا هذه الان كلها توكل على الله جميع المخلوقات داخل تحت قهره وسلطانه اليس ربها اليس ربها خالقها موجدها؟ كل شيء انت اخذ بناصيته ايش يعني اخذ بناصيته الاخذ بالناصيه يدل على ايش يدل على ايش اخذ بالناصيه تحكم القهر القدره تحكم كل شيء انت آخذ بناصيته قهره سبحانه يصرفه كيف يشاء يمنعه يتركه حج يضعفه يقويه يقتله يميته يحييه انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء هذه هذه العظمه العظمه ذكر العظمه الالهيه باوليته تعالى ما في قبله شيء الاخر لا بعد شيء وبعد لا شيء بعده ظاهر لا شيء فوقه باطن لا شيء دونه سبحانه وكل اسم فسره هو الحديث نفسه فسره لو تقول ايش معنى الباطن الباطن اول مره اسمع هذا الاسم نقول الباطن معناه ليس دونه شيء ومطلع على البواطن والدقائق والخوافي الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية الإحاطة الزمانية وين؟ الأول والآخر الإحاطة المكانية فين؟ الظاهر والباطن أوليته وعلوه واستواؤه كل شيء غير الله حادث الله أول ما في شيء قبله آخر هو الغاية تصمد إليه المخلوقات تحتاجه الظاهر ما في أحد فوقه عظيم عظمة عظمة الباطن مطلع على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا فهو قريب مع علوه على عرشه طيب بعد كل هذا الارادات قال اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يعني أعن على قضاء حقوق العباد أعن على قضاء حقوق العباد بعد ما تعن على أداء حقوقك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اقضي عن الدين وأغننا من الفقر أغننا من احتياج المخلوقين أغننا من الفقر أول شيء فقر القلب قبل فقر المال فقر البدن والغنى غنى النفس الغنى غنى النفس الحقيقي والغنى بالله هذا الغنى الحقيقي الغنى بالمال المال يروح ويجي وفي ناس هلوعة حتى عنده مال الدنيا وهلوعة فإذا المؤدة بعد ذكر كل هذه الأشياء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر معناها كم الدين هذا شيء ثقيل مربك مؤلم مجهد مأساه الدين هذا شيء يثقل الكاهل فلا تتعجب انه حشد كل هذا ليقول اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر لان الفقر يحوجك ويؤلمك أيضا تكون محتاجا بئيسا لا تجد كساء او دارا أو مأوى أو طعاما أو شرابا لباسا زوجة اغننا من الفقر والاحتياج المخلوقين اجعلنا أغنياء بك بك أغنياء بك هذا من شرح هذا الحديث العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنا الدين وأن يغنينا من الفقر وأن يكفينا شر كل ذي شر هو اخذ بنصيته والحمد لله رب العالمين